بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده ومن بعد أما معيشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أما حياته قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرث صلى الله عليه وسلم من والده شيئا والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا عمره 18 سنة تزوج ثم مات فلم يرث النبي صلى الله عليه وسلم من والده شيئا بل ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما يتيما يعني بدون أبن كان أبوه قد مات عائلا, عائلاً يعني فقيرا فاستردأ في بني سعد في بني سعد كما عرفنا ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا وليس عائلا عائلاً يعني فقيراً فوجد عائلا فاغناه يعني لماذا لا لأن, لان هناك من هو مسؤول عنها من يعولها وهي هي بهذا فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيراً ولما بلغ مبلغا يمكنه أن يعمل عملا كان يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في البادية لما وصل إلى سن يجعله يستطيع أن يعمل شيئا ولو صغيرا كان يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في البادية في الصحراء وكذلك لما رجع إلى مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها على قراريت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكما جاء في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريت قراريت شيء قليل من المال يأخذهها يوميا وهو صغير صلى الله عليه وسلم ووجود الأنبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أمر لا بد منه وجود الأنبياء في حال من الزهد في الدنيا وعدم الانشغال بها هذا أمر مهم جدا لأنهم لو وجدوا أغنياء لأنهتهم الدنيا وشغلوا بها عن السعادة الأبدية يعني كون الأنبياء فقراء هذا شيء طبيعي جدا لكي لا يكون النبي مجهولا بمال ولا بتجارة ولا بدنيا لو كانت معهم الدنيا ربما ألهتهم عن السعادة يوم القيامة ال... ألهى يلهي بمعنى شغل يشغل الله هو اللعب و... التربية. أبدية سعادة أبدا أنا ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة على استحسان الزهد فيها لهذا السبب تلاحظ. أن جميع الشرارع السماوية جميع الأديار تشجع الزهد والابتعاد عن الدنيا متفقة على استحسان الزهد فيها الزهد هو البعد عن الدنيا وعدم جغبة فيها والتباعد عنها وحال الأنبياء السابقين حال الأنبياء السابقين أعظم شاهد على ذلك حال الأنبياء السابقين هو أعظم دليل فكان عيسى عليه السلام أزهد الناس في الدنيا، وكذلك كان موسى عليه السلام وإبراهيم كانوا أقصر الناس زهدا، وكن الزهد والابتعاد عن الدنيا كانوا أزهد الناس في الدنيا، وكانت حالتهم في صغرهم ليست سعة، يعني ما كانت حالتهم وهم سواه حياة حياة واسعة، بل بل كلهم سواه في هذا. تلك هي حكمة بالغة أظهرها الله سبحانه على أنبيائهم ليكون نموذجا لمتبعيهم في الامتناع يكون مثالا للتابعين الذين يتبعونهم في الامتناع عن التكالب على الدنيا التكالب عليها يعني الهجوم عليها والانشغال بها نريدهم أن يكونوا مثالا لمن يتبعهم لا يهجمون على الدنيا ولا ينشغلون بها والتهافت عليها وذلك سبب البلايا والمحن وهذا هو سبب البلايا وسبب المحن المحن والبلايا نفس المعمى سبب المشاكل العظيمة هو الانشغال بالدنيا المحن كنا تكالب تارك الكلب مأقوذ من هذا تكالب الناس على شيء. كما يوجد طعام ولا تهجم عليه الكلاب فهم تكالبوا على الدنيا بمعنى هجموا عليها بمعنى أقبلوا إليها انتوا هذا المعنى تهافتوا هذا المعنى وكذلك رعاية الغنم فما من نبي ليس هناك نبي إلا رعى الغنم هذا سليمان عليه السلام ورث الملك عن أبيه سليمان عليه السلام ورث الملك والنبوة وهو صغير يعني لم يكن لم يكن سليمان عليه السلام مشغولا بالدنيا لأنه تعود على هذا هو ولد في هذا بخلاف شخص لم يكن غنيا ثم صار الذي لم يكن ثم صار غنيا تجده يعني وجد شيئا لم يجده من قبل انظر إلى طفل أو إلى رجل لم ياكل لحما في حياته، ثم وضعت له اللحم. ماذا يفعل؟ بخلاف من تعود على هذا. فسليمان عليه السلام حال خاصة. طيب؟ أبو سليمان عليه السلام، داود عليه السلام كان هكذا. هو بدأ من البدأ فقيرا حتى أصبح ملكا. سليمان هو الذي ورث من أبيه. أما داود عليه السلام فبدأ فقيرا وبدأ راعيا وكان داود عليه السلام مع ملكه داود مع كونه ملكا نبيا كان يعمل حدادا يعني لا يقول أنا ملك ولا أحتاج للعمل كان يعمل وهذا دليل على أنه ليس مشهولا بأمور الدنيا وكذلك رعاية الغنم فما من نبي إلا رعاها كما جاء في الحديث كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. وهذا أيضا من بالغ الحكم هذا من الحكم العظيمة فإن الإنسان إذا استرعى الغنم إذا استرعى يعني إذا رعى الغنم وكان مسؤولا عنها وهي أضعف البهائم البهائم هي الحيوانات التي يستخدمها الإنسان إذا استرعى الغنم وهي أضعف البهائم سكن قلبه سكن قلبه الرأفة واللطف إذا كان يلعى هذه البهائم فإن رحمة والرأفة تسكن في قلبه يكون في قلبه لين ورحمة على هذه الحيوانات الضعيفة سكن قلبه الرأفة واللطف تعطفا فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق إذا انتقل من رعاية الغنم إلى رعايه الناس بعد ذلك فصار نبيا كان لما هذب أولا من الحدة الطبيعية والظلم والظلم الغريزي فيكون في أعدل الاحوال معنى بزيزة. ذلك هذب يعني أذب عليه وظيفه، وظيفه، وظيفه، امره. ترتيب من الادب نعم. وهزبه يعني هو اقرب الى التقديم اولا من الحده من الحدة الطبيعيه الحده هي الشده. لماذا الانسان بطبيعته فيه شده بالطبيعه؟ انظر إلى الأولاد في المدرسة إذا أخذ منه شيئا من الحلوى يضرب على وجهه هذه طبيعة فإذا إذا تربى الشخص من صغره على رعاية الغنم وعلى الرفق وعلى اللين فإن هذا الرفق واللين الذي يتربى عليه يكون أمام الحدة والشدة الطبيعية التي في قلبه فيقللها ويضعفها والظلم الغريزي الظلم, الغريزي. الظلم الذي بالفطره في النفس هذا الظلم في النفس والحدة في النفس ما الذي يقللها؟ يقللها الممارسة انظر إلى أبناء الظالمين إلى الأولاد أبناء الظالمين طيب كيف يكونون في العادة؟ يكونون ظالمين مثل ابائهم لماذا؟ الظلم اصلا موجود في القلوب أصلا موجود ولكن عندما يعيش في بيئة يعيش مع أبيه وهو يظلم الناس ويصلك مال هذا ويضرب هذا فكيف يكون الولد طيب ونفس الولد ابن الظالم لو أخذ ووضع في مكان آخر بين الصالحين وبين المتقين فهي تجد هذا الظلم الذي في قلبه ينكسر شيئا فشيئا وهذه الطبيعة التي كانت فيه تلين شيئا فشيئا حتى تضعف ولهذا يقول عندما يكون الإنسان راعيا للغنم فإن هذه الطبيعة والظلم الذي كان في قلبه ينقص شيئا فشيئا فشيئا حتى يكون في أعدل أحواله حتى يكون في أفضل حالاته في أعدلها يعني في أكثرها عدلا واعتدالا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولما شبع النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل سن الشباب، كان يتجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالتجارة، وكان شريكه رجل اسمه السائب بن ابي السائب، كان السائب شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم، يشتريان الشيء معا، يبيعان معا، يتجرون معا. مشاركة؟ مشاركة نعم. ثم ذهب بعد ذلك بالتجارة لخديجة الى الشام يعني هذه تجارة النبي وحده قبل خديجة كان يتاجر يشتري شيئا من هنا يبيع هنا مع شريك له ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة لخديجة رضي الله عنها الى الشام على جعل يأخذه على جعل على مقدار من المال هي جعلته له جعلت له جعلت يعني جعلت له قسما سأعطيك كذا وتذهب بهذه التجارة إلى قسم من المال نعم جعلت له قسم من المال ولما شرفت خديجة رضي الله عنها بزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات يسار عمل في مالها خديجة رضي الله عنها من أسرة غنية أصلا تزوجت خديجة رجلا غنيا فمات فولتت منه مالا كثيرا ثم تزوجت رجلا ثانيا أبو هاله وكان أيضا من أشراف القوم غنيا فولدت له ولد هاله من الأول ولدت ولدا وبنتا ومن الثاني ولدت ولدا هو هاله ومات زوجها الثاني أيضا وترك لها مالا كثيرا فوق المال الأول فأصبحت أكثر غنى رضي الله عنها تقدم إليها الناس كثيرا للزواج منها ولكنها رفضت بعد ذلك ولم تقبل الزواج حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أو قدر الله تعالى أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في مالها وكان يأكل من نتيجة عمله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في مال خديجة وكان له أجر من هذا العمل يأكل من نتيجة عمله وحقق الله ما عليه به في سورة الضحى حقق الله تعالى فضله ومنته عليه التي جاءت في سورة الضحى في قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك الله يتيماً كنت يتيماً فآواك الله وحفظك ووجدك ضالاً فهذا كنت ضالاً لا تعرف شيئاً من التوحيد فهداك الله تعالى إلى التوحيد ووجدك عائلاً فأغنى عائلاً يعني فقيراً فأغنى فجعلك غنياً فهمنا؟ فمن الله سبحانه وعليه هو والحفظ والعاية والضم والاغناء قبل النبوه ثم من عليه بالهداية بالنبوة هداه للكتاب والإيمان ودين إبراهيم عليه السلام فهمنا شخص يقول كيف كان النبي ضال لا كان النبي مثل قومه قبل أربعين سنة قبل أن يصل النبي إلى الأربعين ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين لا شيء ولم يكن يعرف عنه شيئا الله سبحانه يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نذكر الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تعلم عن هذا شيئا طيب كيف علم هذا فضل من الله وحده فأداه الله من الله عليه بالإيواء وبالإغناء هذا قبل النبوة أواه الله وحفظه وهو صغير وأغناه الله فهمنا هذا كله ماذا هذا كله قبل النبوة ثم هداه بالنبوة إلى التوحيد هداه للكتاب للقرآن وهداه للايمان وهداه لدين ابراهيم عليه السلام ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ذلك من قبل لم يكن يعلم شيئا من ذلك فهمنا قال الله تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحًا هذا الدين مثل الروح يعطي حياة للإنسان حياة تختلف عن حياة الجسم حياة القلب روحًا من أمرنا ما كنت تدري من كتاب ولا الإيمان فهمت؟ قال الله تعالى وما كنت تدل من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ما كنت تعرف شيئا من القراءة والكتابة في هذا من قبل قال الله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا جعل الله تعالى ذلك نورا للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس من بعده يهدي به يهدي الله تعالى بهذا النور يهدي به من نشاء من عبادنا يهدي به النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي به من قدر الله سبحانه هدايته من الخلق طيب نقف باذن الله تعالى عند هذا ونتكلم ان شاء الله تعالى في الدرس القادم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم في قومه قبل البعثه كيف كان حاله مع الناس تكلمنا عن حاله هو كيف عاش حياته فكيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس قبل البعثه كيف كان كلامه معهم كيف كانت اخلاقه كيف كان بيعه وشراؤه